سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر ف ه د ى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ي خ ف ى ونيسرك لليسر فذكر إن فعت الذكر ى سيذكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلن نار ا ل ق ب ر ى ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم صحف إبراهيم وموسى.